في الحديث عن عبادة بن الصامد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته, وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه البخاري ومسلم كنا توقفنا عند قوله وأن محمدا عبده ورسوله قال أي وشهد بذلك ومعنى العبد هنا المملوك العابد أي أنه مملوك لله تعالى والعبودية الخاصة وصفه فيه هناك عبودية عامة وعبودية خاصة العبودية العامة تنطبق على كل مخلوق لله تبارك تعالى كلنا عبيد لله عز وجل شئنا أبينا العبادة الاضطرارية أما العبودية الخاصة فهي العبادة الاختيارية التي يفعلها الإنسان بإرادته وباختياره وهذه التي يسنى بها على المخلوقات فإذا قلنا أن الحيوانات والحشرات والكفار والمسلمين عبيد لله هذا الوصف لا يقتضي متح أما إذا قلنا المسلمون عبيد لله فهذا وصف يقتضي متح لأن نعني هنا هنا بالعبادة العبادة الخاصة العبادة الاختيارية التي يفعل الإنسان مختارا بإرادته التي يجازى عليها يوم القيامة الجنة كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده فأعلى مراتب العبودية الخاصة والرسالة فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هتين الصفتين الشريفتين وأما الربوبية والإلهية فهما حق لله تعالى وأن محمدا عبده عبده أولا متح لكونه عابدا لله تبارك وتعالى ثانيا نفي شبهة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إلها ربا لا بل الله تبارك وتعالى هو ربنا ورب النبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل الربوية والإلهية حق لله تعالى لا يشركه في ذلك منهما في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل قوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط جاء في الحديث بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله دفعا للإفراط والتفريط فلا نفرط في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونرفعه فوق قدره ونجعله إلها لأنه عبد ولا نفرط في عدم سماع أوامره واتباع كلامه لأنه رسول فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع له ويطاع ليس لكونه ربًا بل لكونه رسولا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل من قبل رب العالمين فلا نجاوز الحد معه ونفرط ونغالي ونصفه بأنه رب أو إله فنصرف له العبادة من دون الله تبارك وتعالى وكذلك لا يقتضي ذلك أن نقول هو عبد ليس عبد كبقية العبيد بل هو في أشرف مقامات العبودية مقام الرسالة عبد الله ورسوله أي خلاف لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة كما قال تعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا متخذ الله من ولد وما كان معه من إله فلابد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله خلقه من أنثى بلا ذكر كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فليس ربنا ولا إلها سبحانه عما يشركون كما قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فعيسى عليه السلام عبد لله تبارك وتعالى أوتي الكتاب وجعل نبيا ومع كونه عبد لله عز وجل ورسول هذا ينفي ما يقوله فيه النصارى من كونه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة كذلك نشهد أنه منزه عن كونه ابن زنا كما يقول عنه اليهود لعنهم الله ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغين لعنهم الله تعالى فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله قال وكلمته إنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى كن فعيسى عليه السلام كان بكلمة الله قال الله الله عز وجل كن فكان فعيسى كان بكن أي كان بكلمة الله تبارك وتعالى وليس هو عين كلام الله ليس هو كن نفسها لأن الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى إنما عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى كن كما قال السلف من المفسرين قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية قال بالكلمة التي ألقاها مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن أي بكلمة كن بقول الله كن وليس عيسى هو كن ليس هو عين من صفة الله تبارك تعالى تعالى الله عن ذلك ولكن بكون كان أي تكون وخلق بقول الله تبارك وتعالى له كن فكان من الله تعالى قول وليس كن مخلوقا وكذب النصارى والجهمية وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى وهذا من تسمية الشيء بسببه نسمي المطر الرحمة لماذا لأنه كان بسبب الرحمة رحم بسبب رحمة الله عز وجل كان المطر فسمي المطر رحمة من تسمية الشيء بسببه كذلك سمي عيسى كلمة الله لكونه كان بسبب كلمة الله تبارك تعالى السبب والوسيلة والطريقة التي أجد بها عيسى عليه السلام هي كلمة الله تبارك تعالى قوله ألقاها إلى مريم قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيه فيها من روحه بأمر ربه عز وجل فكان عيسى بإذن الله عز وجل فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه روح منه أي روح من عنده روح من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى فروح منه لابتداء الغاية للابتداء أي من عند الله وليس من هنا للطبعيد نقول ورقة من الكتاب هذه للطبعيد جزء من كل نقول سافرت من القاهرة إلى الأسكندرية فالقاهرة ليست جزء من الأسكندرية ولكن ابتداء وانتهاء ابتداء الغاية فمن هنا روح منه روح من عند الله تبارك وتعالى ليست للطبعيد ولكن للابتداء روح خلقها الله تبارك وتعالى قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم قالوا بلى بعثه الله إلى مريم فدخل فيها قال الحافظ ابن حجر وصفه بأنه منه فالمعنى أنه كائن منه كما في قوله تعالى وصخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فالمعنى أنه كائن منه كما أن معنى الآية الأخرى أنه صخر هذه الأشياء كائنة منه أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته يأتي هنا معنى الكلام على أقسام المضاف إلى الله تبارك وتعالى الأشياء اللي بتضاف إلى الله عز وجل أقسام الذي يضاف إلى الله تبارك وتعالى إما معنى وإما عين إما معنى حاجة معنوية أو شيء محسوس فإذا كان المضاف إلى الله تبارك وتعالى نتكلم على القسم الأول المعنى الأمور المعنوية غير المحسوسة إذا كان المضاف إلى الله تبارك وتعالى معنى زي مثلا العلم العلم ده مش حاجة وتباشى على رجلين تمام الحياة مش, مش أمر له جسد ويرى فإذا كان المضاف إلى الله تبارك معنى لا يقوم بنفسه والمعادل لا تقوم بنفسها بالطبع ما فيش حاجة اسمها علم كده ما فيش حاجة اسمها حياة تمام فهذه الأمور لابد أن يتصف بها آخر فنقول فلان عالم عنده علم شخص ممكن يبقى غير عالم وشخص يبقى عالم لكونه متصف بصفة العلم لكن العلم الوحده كده مش موجود في الوجود شيء منفصل فإذا كان المعنى المضاف إلى الله أمر لا يقوم بنفسه والمعاني لا تقوم بنفسها ولا بغيره لأن هناك أش... معاني أضيفت إلى الله ولكنها هي قائمة بغيره مثال الله عز وجل يعاتب بعض عباده يقول مردت فلم تعودني المرض ده حاجة مادية ولا معنوية ما فيش مرض كده قائم بذاته كده تمام والله تبارك تعالى أضاف هذا المعنى إلى نفسه قال مرضت ولكن هذا المعنى قائم بغيره بقية الحديث مرض عبد فلان فلم تعده أما لو زرته أو عدته لوجدتني لو عنده فمرض عبد فلان فيبقى ده معنى ولكنه غير مضاف إلى الله ولكنه غير قائم به قائم بغيره يبقى إذا كان المعنى المضاف إلى الله تبارك وتعالى غير قائم بنفسه والمعنى لا تقوم بنفسه ولا بغيره زي المرض أو الظل في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي يعني ظل عرش الرب تبارك وتعالى ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تبارك وتعالى يبقى لو أضفنا معنى إلى الله عز وجل والمعنى ده غير قائم بغير الله تبارك وتعالى من المخلوقات كالمرض والظل فهذا صفة من صفات الله تبارك وتعالى كعلم الله كقدرة الله كحياة الله فهذه صفة من صفاته تبارك وتعالى قال وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق أو مربوب يعني إضافة ربنا تبارك وتعالى مهش إضافة مخلوق بل إضافة صفة من الصفات والصفات الله عز وجل غير مخلوقة نقول مثلا سماء الله دي إضافة مخلوق يعني سماء الله السماء التي خلقها الله علم الله منقولش العلم الذي خلقه الله لا علم الله يعني صفة من صفات الله تبارك تعالى وهي العلم وصفات الله عز وجل غير مخلوقة قال وإذا كان المضاف عينا يبقى احنا عندنا الأول المضاف لو معنى لو قائم بغير الله يبقى هو صفة لهذا المخلوق أما إذا كان معنى مضاف إلى الله وغير قائم بغير يبقى دي صفة من صفات الله تبارك تعالى طب لو المضاف إلى الله عين بقى شيء يحس بالحواس الخمسة إذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأروح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله يبقى لما نضيف إلى الله عز وجل عين كسماء أرض نقول مثلا جبريل عيسى عليه السلام روح منه هذا عين مضافة إلى الله تبارك وتعالى إذا كانت عينا قائمة بذاتها امتنع أن تكون صفة لله لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره ده يعني قاعدة المضاف إلى الله تبارك وتعالى من الآيات احنا اتفقنا إن هو غير صف... ليس صفة من صفات الله تبارك وتعالى ولكن الإضافة دي بتبقى على قسمين يا إضافة ربويه يا إضافة إلهية يا إضافة خلق وإيجاد زي سماء الله أرض الله ناقة الله يعني الناقة التي خلقها الله تبارك وتعالى او اضافه تشريف اضافه الوهيه اضيفت لكونه عابد لله تبارك وتعالى زي ما نقول ابراهيم عبد الله احمد عبد الله احمد ده عين قائمة بنفسها فيبقى اضافته الى الله تبارك وتعالى ليست اضافه ايه ليست اضافه صفة واضافته الى الله تبارك وتعالى ليست فقط إضافة لكونه من خلق الله لا في معنى كمان أعلى تشريف لكونه من عباد الله تبارك تعالى فلما نقول عيسى روح الله يعني عيسى عليه السلام ليس من صفات الله وإضافته إلى الله تتضمن شيئين كونه مخلوقا لله وإضافة تشريف لكونه من عباد الله بيت الله هذه إضافة تشريف لكوني أفضل البقاع في الأرض قال تكملة الحديث وشهد والجنة حق والنار حق أي شهد أن الجنة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه أنه أعدها للمتقين حق أي ثابتة لا شك فيها وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة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 قال وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة وفيهما الإيمان بالمعادي يعني بالبعث قال لو شهد بهذه الأمور السابقة كلها أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أدخله الله الجنة على ما كان من العمل معنى الكلام يقول الحفظ ابن حجر معنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمالين كل منهم في الدرجات في تفسيرين وهما متلازمين تفسيرين على ما كان من العمل, على ما كان من العمل معنى الأول أي مهما عمل من العمل مهما كان عمله لأن المؤمنون مآلهم إلى الجنة سواء دخلوها من أول وهلة أو بعد ما وقفوا على جبال الأعراف أو بعد ما نالوا قدرا من العذاب والعياذ بالله في نار جهنم. والمعنى الثاني أنهم يدخلون الجنة على ما كان من العمل يعني مكانهم في الجنة بقدر أعمالهم والمعنى متلازمين إن كل المؤمنين لابد لهم من دخول الجنة ومكانهم في الجنة على قدر أعمالهم قال ولهما أي البخاري ومسلم في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله في دليل على اشتراط الإخلاص في النطق بالشهادتين الناقلة من الكفر إلى الإيمان لابد في لا إله إلا الله الناقلة من الكفر إلى الإيمان لابد فيها من, من الإخلاص يتوفر فيها شرط الإخلاص حتى تنفع صاحبها يوم القيامة أما في الدنيا فلنا الظاهر والله عز وجل يتولى الصرائر مجمل كلام شيخ الإسلام نسائمية في الكتاب يبين أن من قال لا إله إلا الله من خالص من قلبه بصدق ويقين أن هذه حسنة لا لا تقاومها سيئة تمحو جميع السيئات فمن قالها بإخلاص وصدق ويقين واستمر على ذلك هذا في الجنة. وكذلك من قالها حال موته حال الموت ليس للإنسان إلا القول بإخلاص وصدق ويقين وليس هناك مجال لعمل خلاص الجوارح ضعفت ليس هناك مجال لأن يصوم أو يصلي أو يزكي فمن قالها عند موته بإخلاص ويقين وصدق فهذه حسنة أيضا لا يقاومها حسنة كمثال رجل كافر ونطق الشهادتين ثم مات ظل لستين سنة نصراني أو يهودي وينطق الشهادتين ويموت بعد دقيقة واحدة ويدخل الجنة من أول وهلة لأن هذه حسنة لا يقاومها سيئة إذا قيلت بإخلاص وصدق تام ما كل مسلم بيقول لا إله إلا الله ومخلص فيها طب لماذا لا يدخل الجنة من أول وهلة لأنه لم يقولها بإخلاص وصدق ويقين تام عندهم من الصدق والإخلاص واليقين ما حافظ عليه إسلامه ولكنه لم يترقى في سلم الإسلام ويصل إلى قمته لأنه يعصي ويفرط ويترك الواجبات ويفعل المحرمات هذا كله يضع في الإخلاص ويضع في اليقين تخيل كده لو في اتنين شباب في حجرة وجابوا جنبهم كده برميل كبير ضخم حطوا ربعه كده من تحت أي مواد من المواد المشتعلة البترولية ولعوا فيها نار متأججة واحد واقف وأقسم إنهم لو نظروا خلفهم وخلفهم امرأة متبرجة نظرة لا احتملهم وضعهم في هذا البرميل وهم عارفين إن المسألة ما فيهاش كلام نظرة واحدة ولو خطأ حيشيله يحطه في البرميل هل ستراوده نفسه أن ينظر إلى المرأة المتبرجة؟ استحالة لأن الأمر قدامه مشاهد شايف بعينه شايف النار وعارف أن اللي بي... اللي الرجل اللي أقسم قدر على الإفاء بقسمه وأنه مش هيتوانى في فعل ذلك طيب هو إحنا مش عارفين أنه في نار عارفين طيب ليه بنعصى الله تبارك وتعالى لأن إيماننا بالنار ليس كامل إيمان ضعيف إحنا مش كفار بوجود النار لا مؤمنين بوجود النار ولكن الإيمان ضعيف لو قوي يبقى حنستحضرها أمامنا كاستحضار هذا البرميل تماما فلا نعصل لها أبدا فإذا قوي الإيمان وقوي اليقين في لا إله إلا الله هذا إنسان يعني يكون مستقيم على الطاعة مستمر على الطاعة وإن بدرت منه بادرة سارع إلى محوها بالتوبة وأما إذا استمر الإنسان في المعاصي والسيئات وترك الواجبات فهذا يضعف يعني إيمانه ويضعف إخلاصه ويضعف يقينه فتضعف لا إله إلا الله في قلبه فلا تقوى على محو السيئات ولكن من قال لا إله إلا الله مخلصا بيقين وإخلاص تام وفعل مقتضى ذلك في الواقع إنه تسلف ففعل المأمورات وترك المحرمات فهذه حسنة لا يقف أمامها سيئة وسيأتي معنا حديث في آخر الباب يوضح هذا قالوا عن سعيد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 الله عز وجل يبين له فضل لا إله إلا الله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري عامرهن يعني قاتنهن ساكنهن الله عز وجل فوق السماوات فالله عز وجل لا السماء تظله ولا الأرض تقله في السماء يعني على السماء ويعني في قد تأتي بمعنى على لا لأصلب أنكم في جزوع النخل مش يعني جوا جزء النخل لا معناها على جزء النخل والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله الحديث عن موسى عليه السلام ضعيف ولكنه ورد, ورد عن نوح عليه السلام وصححه الشيخ الألباني فرآء الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحًا عليه السلام قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله يعني هذا دليل على عظم وفضل لا إله إلا الله فهذه الحسنة التي لا يقاومها حسنة وهذه الحسنة التي لو وضعت في كفة وكان قائلها قالها بإخلاص وصدق ويقين لرجحت بكل سيئاته كحديث صاحب البطاقة كل مسلم لنفس البطاقة ولكن لماذا هذه البطاقة رجحت بتسعة وتسعين سجل من السيئات لأن صاحبها قالها بإخلاص وصدق ويقين ومات على ذلك شيخ الإسلام التهمية يقول أن هذا في من قال لا إله إلا الله بإخلاص وصدق ثم مات فهذه حسنة لا يقاومها حسنة ممكن واحد يظنه كده يقول بسيطة يقول واحد يعيش بالطول العرض وعند الموت يقول لا إله إلا الله الأمر يعني أصعب من ذلك التوفيق لقول لا إله إلا الله عند الموت إنما هو بما تعمل في الدنيا فمن كانت حياته وفق لا إله إلا الله في الدنيا وفقه لنطق بها عند موته نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة عند الموت يقول ابن القيم عليه رحمة الله فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب ابن القيم ان أن الأعمال الصالحة تتفاضل بالصورة الظاهرة إن ده شكل متأطئ رأس هو بيصلي ولا رفع رأس ولا الهيئة شكلها عملت زي ولا بالعدد قال وإنما بتفاضل ما في القلوب فتكون صورة العملين واحدة اثنين بيعملوا نفس العمل في نفس المكان وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض قال وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مدى البصر، فتفق البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذب ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. لماذا؟ لأنه ليس كلهم على درجة واحدة من قول لا إله إلا الله بإخلاص وصدق ويقين تام.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 ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا قال شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم المقصود هنا لو ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا يعني الشرك الأكبر يعني الشرك الأكبر فالمسلم الذي يقابل الله تبارك تعالى ولم يشرك به شركا أكبر فهذا تحت المشيئة إن كان عصى إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه بذنوبه ثم أمر به فأدخل إلى الجنة قال ابن رجب من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقياه الله بقرابها مغفرة إلى أن قال فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أو جب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر يقول ابن القيم في معنى الحديث ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي في هذا الحديث بيان كسرت ثواب التوحيد وسعد كرم الله وجوده ورحمته والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب وعلى المعتازلة القائلين بأن فاعل الكبير في الدنيا في منزلة بين المنزلتين لا هو مسلم ولا هو كافر وهي الفسوق ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلط في النار أي في الآخرة والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته يعني فعل الكبيرة لا يتقال عليه مؤمن كامل الإيمان ولا يقال عنه كافر بل يقال عاص أو يقال عنه مؤمن ناقص الإيمان قال فيه مسائل الأولى ساعة فضل الله تبارك وتعالى حديث الباب تدل على ساعة رحمة الله عز وجل وأنه يغفر يعني جميع الذنوب شرط أن يقابله العبد ولم يشرك به شيئا كثرة سواب التوحيد لأن من لقي الله عز وجل به غفر له جميع ذنوبه قال فيه مسائل الأولى سعة فضل الله تبارك وتعالى وحديث الباب وآيات تدل على ذلك كثر سواب التوحيد عند الله تكفيره مع ذلك للذنوب لو أتيتني بقراب الأرض خطايا الحديث قال المسألة الخامسة تأمل الخمس التي في حديث عبادة شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد عبده ورسوله إلى آخر الحديث قال أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين الجمع بينها وبين حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله يبقى إن لا إله إلا الله لابد فيها من اشتراط الإخلاص وما بعده ثم لقين لا يشرك بشيء يبقى لابد من قول لا إله إلا الله تبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أن التلفظ بلا إله إلا الله كافي بل لابد من العمل بمقتضاها ومقتضى لا إله إلا الله أن نعبد الله تبارك وتعالى وحده نعبد وحده. لابد أن نتوجه الله تبارك وتعالى بالعبادة ومع ذلك لا نشرك معه فيها غيره المسألة السابعة التنبيه للشرط في حديث عكبان وهو شرط الإخلاص كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله حديث موسى وإن قلنا بضعفه ولكن لا إله إلا الله لها فضل كثير المسألة التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه يبقى لا إله إلا الله إن قيلت على الوجه الكامل مستوفية الشروط التي قلناها في المرة السابقة تثقل ولا يعني يقف أمامها سيئة ولكن يدخل على الإنسان القصور فيها إذا قصر في طاعة الله تبارك وتعالى. النص على أن الأرضين سبع كالسموات، وفي الآية ومن الأرض مثلهن. أن لهن عمارا الحديث اللي جيه فيه أن لهن عمارا حديث ضعيف. أما حديث محمد عليه السلام فليس فيه أن للسبع أرضين فيهن عمار كالسموات. فهذا أمر يعني يتوقف فيه. إثبات الصفات خلافا للأشعرية في الحديث يبتغي بذلك وجه الله فنحن نثبت لله تبارك على الصفات التي أثبتها لنفسه على الوجه اللائق له سبحانه وتعالى وفي الحديث الآخر قال الله دليل إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى المسألة الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إنه ترك الشرك ترك الشرك ليس قولها باللسان يعني ليس قول لا إله إلا الله باللسان مع البقاء على عبادة غير الله هذا ليس بتوحيد بل لابد من النطق باللسان وترك الشرك بالجوارح المسألة الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله الجمع بين كون محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وذلك عبد الله ورسوله منعا للإفراط والتفريط فلا نرفعهما فوق منزلتهم إلى مقام العبودية ولا نفرط في اتباع أوامرهما معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله تشريفا له معرفة كونه روحا منه يعني روحا من الأرواح التي خلقها روح من عنده معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار ومعنى قوله على ما كان من العمل يعني إما مهما كان من عمل لأن ما قاله إلى الجنة والمعنى الآخر وهو يعني وهما متلازمان أن مكانه في الجنة على قدر حسناته معرفة أن للمي... للميزان كفتان ويؤيد حديث البطاقة تضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة معرفة ذكر الوجه يعني إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوكد